அந்த அங்க இன்னு وإني بِرَبِّي وربكم أَنْ இல்ல فَتَأَرَّبَهُ أَنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ مُجْرِمون فَاذْهَبْ إِلَى بَابِلَ دَائِنًا إِنَّ فاترك البأر رهوة إنهم جن كَمْ تَوَقُّعٌ مِنَ الْمَاتِنِ وَعِيُوضٌ وَالظُّرُوعُ وَبَقَامٍ قَرِيب When well, I'm thinking of